ك شر مكان وأضلنا سواي السبيل وإذا جاؤو قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون